وقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سجزا ومن خلفهم سجزا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون انما تنذر من اتبع الذكر خشية الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة واجر كريم اننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثرهم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِيهِ إِنَّهُ كَانَ بِإِنَامٍ مُبِينٍ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا انْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ شَيْئًا قالوا إنّا تغيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائرقكم معكم أإن ذكرتم ولأنتم قوم مسرفون وجاء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 ان إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذ قُلْ فَاسْمَعُوا قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ من 117. وما كنا منزلين 118. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون 119. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِن كُلٌّ لَّنَا جَمِيعًا لَّدَنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا نَبَاتًا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَأَنْشَأْنَا فِي الْجَنَّاتِ مِنَ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۖ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا 113. ومن أنفسهم ومما لا يعلمون 114. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون 115. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم 116. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم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 إِثْمُهُمَا يَرْتَكِبُونَ وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ ايات من ايات ربهم الا كانوا عنها معرضين واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا قال الذين كفروا للذين امنوا ان نطعم من لو يشاء الله اطعم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 ان كانت لا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهه 114. وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون 115. لهم فيها فاكمة ولهم ما يدعون 116. سلاموا قولا من رب رحيم 117. وامتازوا اليوم أيها المجرمون 118. ألم أعهد إليكم يا بني أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُوا نِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْ يَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَنَا يَضْصِرُ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا ضِيَاءً وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ايدينا انعم من فهم لها فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها تركبهم ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون واتخذوا من دون الله الهه لعلهم ينصرون سره وهم لهم جدد محضرون فلا يحزنك قولهم اننا نعلم ما يسرون وما يعلنون اولم يرى الانسان ان خلقناه من نقطه فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا خَلَقَ وَلَمَن يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا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 I don't know.